بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه فات صفا فالزاجر في زجر فالتانيات ذكرا ان الهكم واحده رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زين السماء الدنيا بزينة للكواكب وحظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واصب إلا من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 تَسَخَّرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْثِمِينْ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا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 كان تعالوا بالمجرمين انهم كان اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا ل تاركو الهتنا للشاعن مجنون بل جاء بالحق وصدق موسى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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا بَيْنَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ ع كَأَنَّهُمْ نَبِيذٌ مَكْنون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أأَنِي كَلَّا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مُتْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبِيدُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعْ تَرَانَا فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَ ثُمَّ إِن كُنْتَ أولى نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا نوتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير محضرين شجرة الزفقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون أو آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكوب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وترتنا عليه في الآخرين سلام على نوح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 فإذ كم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آلهة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 قال بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم فرادوا به كيدا فجعلناه الاسفلين وقال انني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له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 وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تكون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتربنا عليه في الآخرين سلام على إنياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن له قل من الموسنين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا رُنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْفِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ إذ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ بَل تَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يقطيم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 أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 إلا من هو وصان الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنبنا لهم الظالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعديون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى أحين وأبصر فسوف يبصرون 117. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 118. وسلام على المرسلين 119. والحمد لله رب